يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الناس ان من المعلوم بداهة ان المال قوام الحياة وزينتها والناس يستقبلون صباحهم في كل يوم وشؤون الرزق مستولية على افئدتهم مستحوذة على افكارهم المقل منهم يريد سعة والموسع يريد مزيدا فاما غني فيه طمع أو فقير, أو فقير عنده قلق وقليل منهم بين ذلك وللناس مع الرزق في هذه الحياة مذاهب شتى ودروب متفاوتة كل بحسب ما يحمله قلبه واعتقاده عن مفهوم الرزق ومفهوم طلبه واستيعاب الواجب تحقيقه من الوسائل المؤدية إليهما بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فمن الناس قلق متوجس لا يهنأ بنوم ولو أغمض عينيه ويتجرع طعامه وشرابه على شرق ولا يكاد يسيغهما لان هاجس الرزق مستول عليه وجاثم بقلبه فهو لا يثق بوعد ولا يستحضر قدرا قدره الله ولا يامن سبيلا يرى نفسه بين الحياة والموت ان لم يلهث وراء الرزق بلا شرط ولا قيد بل تستوي عنده وسائل التحصيل حلالا كانت ام حراما ما دامت غايته المسوشة تبرر الوسيلة ومثل هذا اذا رأى اول الرزق سال لعابه لاخره حتى يأكل ولا يشبع ويشرب ولا يرتوي ليصدق عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب رواه مسلم ومن هذه حاله يستبد به الجشع والشراهه فيجعلانه لا يكتفي بقليل ولا يشبع من كثير لا يكفيه ما عنده فيمتد إلى ما عند غيره فيصيبه شعار الكانس وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن منع وهات فإن شعاره هو هات وهات وفي الناس من هو عكس ذلك تماما قد اخلدت نفسه الى الراحه واثر ادعه وجلس حلس بيته لا يهش ولا ينس ينتظر السماء ان تمطر ذهبا او فضه يرى ان القاعد كالساعي او خير منه بل يرى ان السعي لطلب الرزق جهد مهدر وسلم لقدح التوكل والقناعه والواقع عباد الله أنهم قناع وتواكل وليس قناعة وتوكلا والغر, حاج... والغر من هؤلاء من إلى حاجفته قال لك ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه أحمد والترمذي. فانظروا يا رعاكم الله الى استدلال القعدة من المتواكلين كيف اخذوا من الحديث توكل الطير ولم ياخذوا منه غدوها ورواحها لقد ظلم فئام من الناس القناعة فحسبوها الرضا بالدون فعموا وصموا عن غير هذا فعموا وصموا عن غير هذا المعنى ثم عموا وصموا عن تصحيحه فضعفت الهمم عن طلب فضعفت الهمم عد طلب معالي الامور وعلت همة تمجيد الفقر والجوع وهؤلاء وان كانوا هم القلة في المجتمعات في سائر العصور الا انهم يرفعون عقيرتهم بهذا احيانا كثيرا وقد رأى الفاروق رضي الله عنه قوما طابعين في ركن المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم من انتم قالوا نحن المتوكلون على الله فعلاهم عمر رضي الله عنه بدرته ونهرهم وقال لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإن الله يقول فاذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وكان سفيان الثوري رحمه الله يمر ببعض الناس وهم جلوس بالمسجد الحرام فيقول ما يجلسكم قالوا فما نصنع قال اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين ان المسلم السعيد ان المسلم السعيد هو الذي تعتدل امامه مسالك الحياه في طلب الرزق فيعمل ويتصبب منه عرقه ليتطهر من فضلات الكسل وجمود النفس ويكسب الكسب الحلال الطيب اذ المسلم ليس درويشا في معتكف أو راهبا في دير لا عمل له ولا كسب لأن الإسلام لا يعرف المؤمن إلا كادحا عاملا إلا كادحا عاملا في هذه الحياة آخذا منها معطيا لها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النسور ولقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وأمر بالتعوذ منه لأن الإسلام يريد من أهله أن يكونوا أقوياء أغنياء لا مهازيل ضعفاء ومعنى أن يكونوا أغنياء اي ليسوا عالة يتكففون الناس فالإسلام لا يريد الفقر المذل لأتباعه كما أنه لا يريد الغنى المطغي بصاحبه فلا هو مع الكسول المحتال باسم التكسب ولا هو مع الذين يحبون المال حبا جما يعميهم عن دينهم وأخلاقهم ثم إن المال غاد ورائح ومقبل ومدبر يغتني بحصوله أقوام ويفتقر بعدمه آخرون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء وما على العبد المؤمن إلا أن يبذل الأسباب ويبتغي عند الله الرزق فلا يدري أين خبأ الله له رزقه فمصادر الرزق ليست سواء والناس يتناوبون على معايش الحياة يطلبونها على صورة تناوب لا يقدر عليه إلا الله سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولهذا مكن الله للناس في الأرض لتتنوع مصادر أرزاقهم كما قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون فالله جل وعلا قسم المعايش وقدر الأرزاق والناس أجمعون لا يملكون لك أيها المرء عطاء ولا منع وإنما الناس وسائط فما أعطوك فهو بقدر الله وما منعوك فهو بقدر الله وما كان لك فسوف يأتيك على ضعفك وما كان لغيرك فلن تنهله بقوتك وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما عليك ايها المسلم الا ان تجد وتعمل وتضرب في افاق الارض وتاخذ باسباب الرزق فمن جد وجد ومن زرع حصد فلا كسب بلا عمل ولا حصاد بلا زرع روى الإمام أحمد عن رجلين من الصحابة دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم فأعاناه على شيء كان يصلحه فقال لهما لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن, فإن الإنسان فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله عز وجل ومسألة الرزق عباد الله أدق من, أن يفهم... أدق من أن يفهم الناس أغوارها وأعظم من أن يدركوا حكم الله فيها لأن الله هو الرزاق ذو القوه المتين ولننظر إلى شيء من مطالب الرزق على وجه التدبر واستحضار حكمة اللطيف الخبير فيها لنجد, لنجد أن من الناس من لم يكتب له رزقه إلا في أعماق البحار كالغواصين أو في ثبج الهواء بين السماء والأرض كالطيارين والملاحين أو تحت الأرض يجدون لقمة عيشهم في كسر صخر صلد كأصحاب المناجم والعجب كل العجب في من رزقه كامن كامن بين فكي الأسد وهو مروضها بين فكي الأسود وهو مروضها أو بين أنياب الفيلة وخراطيمها وهو يسوسها او مثل بهلوان يمشي على حبل مندود على حبل ممدود في الهواء ليجد لقمة عيشه بالمشي عليه في مخاطرة تدهش العقول وترعد, وترعد الفرائص هل لنا عباد الله ان نتصور ارزاق اناس مرهونه بمرض السرطان عافانا الله واياكم اليس للسرطان طبيب اليس له حقنة أليس رزق هذا الطبيب وذلك الممرض مرهونا بهذا المرض الخبيث أفلا نعلم أن من الناس من قوته مناط بالبرد القارس ليبيع مدفأة أو مدحفة أو من قوته مناط بالحر الشديد ليبيع ثلجا أو آلة تبريد أليس هناك من رزقه مناط بفرح زوج وزوجه ليؤجر لهما وسائل الفرح أليس هناك من رزقه مناط باتراح واحزان، من رزقه مناط بأتراح, بأتراح الناس واحزانهم، فيحفر قبرا لفلان أو يبيع كفنا له وقولوا مثل ذلكم في رزق الجلاد والسجان ومنفذ القصاص وقاطع يد السارق، إنها حكمة الله وعظمته وتسير عباده بعضهم لبعض إن الله يحكم ما يريد وقد قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وجعل رزقي تحت ظل رمحي الا رحم الله عبدا كسب فتطخر واقتصد فاعتدل وذكر ربه ولم ينس نصيبه من الدنيا ويا خيبة من طغى ماله ويا خيبة من طغى ماله ورزقه عليه واضاع دينه وكرامته وكان من الذين قال الله فيهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما المؤمن الحق هو الراضي بما قسم الله له من رزق وهو الموقن بعدل الله فيما قسم من أرزاق لحكمه يعلمها سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن ابن الراوندي الظال الذي اشتهر بالذكاء في القرن الثالث الهجري انه قد جاع يوما واشتد جوعه فجلس على الجسر وقد امضه الجوع فمرت خيل مزينه بالحرير والديباج فقال لمن هذه فقالوا لعلي بن بلتق غلام الخليفه فمرت جوار مستحسنات فقال لمن هذه فقالوا لعلي بن بلتق غلام الخليفه فمر به رجل فرآه وعليه أثر الضر فرمى إليه رغيفين فاخذهما ورمى بهما وقال هذه الأشياء لعلي بن بلتق وهذان لي وما علم أنه بهذا الاعتراض أهل لهذه المجاعة قال الحافظ الذهبي رحمه الله فلعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى فالرزق عباد, الله. فالرزق عباد الله لا يرد إلى كياسة المرء وعقله فربما رأينا أكيس الناس قد افنى عمره في الكسب قد يفوقه في الغناء من هو أجهل منه وأقل عقلا وذكاء ولقد أحسن الشافعي رحمه الله حين قال ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الإسلام دين وسط بين الغالي والجافي والمفرط والمفرط فهو يأمر بطلب الرزق ويحض على السعي فيه وفي الوقت نفسه يذم القعود عنه والإخلاد إلى الاتكال وتكفف الغير ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، رواه الشيخان يقول ابن قتيبة رحمه الله اليد العليا هي المعطية فالعجب عندي من قوم يقولون هي الآخدة ولا أرى هؤلاء القوم إلا قوما استطابوا السؤال إن العمل مهما كان حقيرا فهو خير من البطالة لأن العزة بلا سؤال خير من دلة بسؤال وإن الإسلام نظر إلى المكلف نظر اعتبار حيث دعاه إلى نزول ميادين العمل على أنواعها إما مأجورا أو حرا مستقلا أو مساركا في المال إن استطاع وقد شئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه الطبراني وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده رواه البخاري والحاصل عباد الله أنه يديب على المسلم أن يسعى في الرزق ويبذل وسعه وأن يرضى بما يقسم الله له وأن يجعل الغنى والقلة مطيتين لا يبالي أيهما قسم له فإن كانت القلة فإنها قد تسمو كما سمت قلة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أن فيها الصبر والاحتساب وإن كانت الغنى فإن الغنى قد يدنو كما دنا غنى قارون كما, أنها في الوقت كما انه في الوقت نفسه محلا للبذل والانفاق من فضل الله وجماع ذلك كله محكوم بما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته راه الطبراني والحاكم وصححه هذا وصلوا رحمكم الله على خير البنية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا